اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هملا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة